بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد احبابي اخواني واخواتي في الله تبارك وتعالى اهل القران اصحاب سوره الكهف تعالوا جميعا لنعيش مع منهجية واسلوب جديد في حياتنا من خلال سورة الكهف المنهجية المرة دي هي الادارة الربانية كيف ندير حياتنا ادارة ربانية الله يعني السورة دي فيها ادارة ايوة فيها ادارة والادارة دي بس في كتب الغرب والشرق وال... لا نحن عندنا ارقى مستوى ادارة بس احنا بنحب نسميها وانا عايز بعد كده نتبنى مع بعض هذا المصطلح الإدارة الربانيه سواء بتدير أمور بيتك بإدارة ربانية الأخت بتدير بيتها إدارة ربانية الأخ بيدير الإدارة الصغيرة اللي هو معها موظفة اثنين أو ثلاث أو إدارة كبيرة إدارة ربانية في مدرسة في جامعة في وزارة إدارة البلد بالكامل مملكة دولة إمارة قطعة من الأرض بندرها في حاجة اسمها الإدارة الربانية نتبناها من خلال سورة الكهف وسور أخرى في القرآن الكريم طيب من خلال تأمونتنا في سورة الكهف هللاقي فيه منهج إداري ماشي مع كل المستويات وفي كل القصص اللي معانا السورة دي فيها أربع قصص تلاتة منهم بين الحق والباطل وواحدة منهم بين اثنين من أصحاب الحق الحق والباطل اصحاب الكهف وال الظالم الحاكم الظالم وبعدين الصاحبين وذور مع القوم يبقى في حق وفي باطل وماجوج انما الاثنين مع الحق سيدنا موسى والخدر كل هذه القصص كان فيها حوار بما يؤسس لمنهجيه الحوار اسلوب الحوار كل الاشياء تتحل بالحوار مش بالخناء مش بقرارات المنبت عن الحوار مع من سيطبقون معي هذا القرار او يتأثرون معي بهذا القرار تعالوا نشوف اصحاب الكهف الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم كأن البعث معمول عشان احداث حوار قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثهم يبقى إذن في حوار بينهم واحد قال لبثنا يوما أو بعض يوم حد الشيء قال له أنت غلطان أنت ما تشوق بالك أنت ما تفهمش أنت آخر واحد يتكلم أنت ما تنفعش أصلا تتكلم لا هذا لا يليق على الإطلاق لأن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أي واحد من حقه يتكلم ويقول رأيه ويتحاور مع الآخرين إذا كان الله اللي خلقنا هيعملنا فرصة للحوار يوم القيامة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها الله في عليائه اللي خلقنا فاتح باب الجدال معه سبحانه وتعالى يبقى احنا مع بعض ما نتحورشي هذا لا صح بس أنا عايز سبنيه بقى الحوار البناء البناء يعني إيه مش حوار لذات الحوار تعال داردل شوية تعال نفتح كده الموضوع نعمل عصف ذهن وخلاص لا عصف ذهن عشان ننتهي الرؤية لقرار قالوا لبث يوما أو بعض يوم طيب في دليل لا مفيش دليل قالوا ربكم أعلموا بما لبثتم أحالوا العلم إلى الله حيث لا توجد أدلة على أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم ما عندهمش دليل فعلا أي مين من نومة طويله الواحد لما بينام بينام يوم كامل يا بعض يوم فيعني هم يعني ال قال راي وقال على الوضع الطبيعي واضح ان في واحد ايمانياته اعلى شويه ودائما في الحوار كده واحد يكون اذكى يعني في الادله العقليه واحد يكون انقى في العاطفه القلبيه واحد يكون عنده حكمه اعلى واحد يكون عنده خبره اوسع الحوار ده مسته بقى انك بتاخد الاطفه الحلوه من كل حد من هؤلاء لما تفتح حوار مع الاخرين بتقدر تاخد احسن ما يوجد عند كل واحد اللي عنده حكمة واللي عنده خبرة واللي عنده علم واللي عنده رؤية واللي عنده يعني دافع واللي عنده حماس واللي عنده انا كل دول بيصبوا في الناف قرار متميز قرار صح فصاحب الامان ده قال ايه قالوا ربكم اعلموا بما لبثتم طب الحوار البناء احنا دلوقتي محتاجين ناكل اي مين جعانين فاخذوا قرار بانهم يبعثوا واحد يجيب اكل والقرار الثاني ان خلي بالك ولا وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا لان الخروج ده عايز حذر يبقى ده حوار بالناء قاموا من النوم تحوروا حدش عور الثاني بكلمة وفي النهاية انتهوا الى قرارات عملية يبعثوا احداكم وارقيكم هذه الى المدينة فلينظر ايها اذكى طعاما فلياتكم برزق من ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا طيب تيجي للقصة الثانيه اثنين اصحاب بيتمشوا مع بعض في الجنينه في اي مكان فبدا الاولاني يتكلم الغني ما العرب بتقول كده ان الغني اذا تكلم بالخطا قالوا صدقت وما نطقت محاله اما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وابطلوا ما قال ان الدراهم في المواطن كلها تكسر الرجاله مهابه وجلالة فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي اللسان وهي السلاح لمن اراد قتال لكن لا لما نقرا سوره الكهف ما نعملش دي ابدا ما يبقاش الغني يتكلم والفرقه تحت رجليه ما يبقاش صاحب السلطه بيتكلم والناس كله ما بيسمع عباس ما حدش بيكلم غيره من نسأل بس نقول حياك وبياك يعيش لا حوار حوار لبناء بلدنا وامتنا وعالمنا حوار لاتخاذ قرارات صحيحة واحد كافر واحد مؤمن قال له صاحبه ويحيره انا اكثر منك مالا واعز نفرا لما تكلم استكبر استكبر على الله وعلى صاحبي انا ها كلمة الشيطان انا خير منه اول جريمة ارتكبت ارتكبت في الارض اللي هي ايه جريمة الكبر اول حاجة ارتكبت الكبر الشيطان ربنا قال لسجد كما امر الملائكة قال انا انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هنا يقول له انا اكثر منك مالا واعز نفرا ده البداية احنا قلنا قبل كده في اسباب بتؤدي النتائج بداية الكبر والاغترار بالقوة وبالمال قدت لايه ودخل جنته وظالم لنفسه ظلم روحه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا إذن إنكار قدرة الله أن يستطيع أن يبيد هذه الحذائق الغناء أو أن يغور هذا الماء وما أظن الساعة قائمة يعني بالمرة بقى يعني ساعة عمران تيجي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة يعني لئن للشك يعني لو حصل لازم أنا الأباهة بتاعتك تروح معايا البشوية الدكتوراه الوجاهة الل... لا كل دا بيروح وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعائكم الذين ظننتم أنهم فيكم شركاء الله سبحانه وتعالى يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا طب دولا يحصل لهم إيه؟ فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون هو ده المستوى اللي احنا عايزين نوصله بإذن الله تعالى فاللي حصل صاحبه ما قالش بقى الراجل كفر خليني نعتزله أو الراجل كفر خليني نضربه لا اتخذ منهجية اللي قلناها قبل كده ما ننساش وهو يحاوره اتحاور معاه منهجية الحوار ما دام صاحبك ما فيه السلطة عليه منك عليه ولا عليه منك خلاص ما تخافش حاور حاور الدنيا كلها تمعاك الحق اجهر اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين خليك في قوة الانطلاق بالحق واعلاء كلمة الله ومن احسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين انا عايز كل اخ وكل اخت يكون في هذه الروح اللي عند هذا الصاحب المؤمن لما تشوف اي غلط قدامك ما تحطس لسانك وبوقك وتسكت لازم تعلو بالحق لأن فعلا أنت لن تعلو إلا بالحق الحق لا يعلو بك وإنما أنت بإذن الله إذا صدعت بالحق الحق فعلا يشدك لفوق إنما لما تترك الحق الله سبحانه وتعالى يقول لك خلاص تركت الحق فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هاي جناس استحقوا الرسالة دي ويشلوها في الله تعالى قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفات ثم سوها كرجل لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحده أظهروا الاعتزاز بالله وما قاله أنا أحسن منك وقال له عسى ربي أنا مش مفتخر بذاتي أنا مفتخر بإيماني بصلاتي بربي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا طيب فين نقطة الحوار البناء نقطة الحوار البناء إيه؟ أن الله تبارك وتعالى يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا سلام بيقول له البديل عن الغرور والكبر والتكذيب يا ياخد كل الحديقة بتاعتك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أعظمها من نعمة وما أكرم الملك سبحانه وتعالى علينا فحوار بناء له تعمل ايه مش له انت كفرت انا احسن منك واسبه يمشي لا طيب في حوار بان سيدنا موسى وفتاه واذ قال موسى لفتاه لا ابرحه حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبة انا مش همشي مش هابدا لن ادع يعني السير في طريقي حتى اصل الى هدفي فبيتحاور معه وبيتكلم مع الفتاة بتاعه لا أبرح آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبه قال رأيته بيكلمه الثاني بيرد عليه مش بقى عشان ده يعني واحد عامل معاه وعلى فكره الصلم يقول ليقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي اكرام الناس واحد بيشتغل معاه اكرامه فحوار بناء جدا بين من سيدنا موسى وفتاة تيجي بعد كده حوار بناء أيضا بين سيدنا موسى والخضر لما أرب عليه قال له موسى هل أتبعك مش بقول أنا جاي بأمر من الله هسمع منك راضي ولا مش راضي شو الأدب جاي لأستاذ وشيخ له هل أتبعك تسمح لي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدة رد عليه بحدة قال إنك لم تستطيع معي صبرة طب بقى مدام الأستاذ يحتد يبقى التلميذ يحتد الأب محتدة والأم محتدة يبقى الولد يدي خلاص يعني حدة بحدة وعينك ما تشوف ولا النور الزجة احتد في الزجة كمان تعلي صوتها على الزجة من فاش إذا عز أخوك فلن إذا عز أخوك فلن خاصة إذا كان المواقف كلها ممكن تستوعب سيدنا موسى لما قاله إنك لم تستطيع مع صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا بس اسمح لي قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى وإحنت لك منه ذكرى وعندما انطلق المرة الأولانية سأل قال له ألم أقل إنك لم تستطيع مع صبره قال لا تاخذني بمناسبة حوار ما تأخذنيش معلش أنا نسيت ما خدش بالي طيب لما انطلق المرة الثانية ووجد غلاما فقتل قال له أقتلت نفسا ذكيا حوار لانه هو شاف أنه لازم يقوله أنه أنا شايف من الشريعة اللي نزلت علي وأنا نبي ورسول لازم أبلغ ساعة نخذت عادة ان انا هصبر لا تسألني عن شيء حتى يحدثت لك امن وذكره بس سألوا لان ذا في ذهن سيدنا موسى يخالف الشريعة قال انا لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرة قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من الذيني عذر يعني انا في زودتها معك فيعني معلش لو سألتك ثاني يبقى خلاص لما جئ اقام الجدار قال لو شئت لتخذت عليه اجر حوار فقال له هذا فراق وبين بيني وبينك بس هنمشي بقى حوار مبتوت وعلاقه مقطوعه لا حصل ايه قال سانبيك بتاويلي ما لم تصط عليه صبر انا هقول لك ايه اللي المفروض يتعامل في هذا الموقف الحقيقه هنحتاج نكمل المره اللي جايه فارجو ان تبقوا معنا لبيان اساليب الحوار البناء اللي خلينا ناخد قرارات صح في بيوتنا في شركاتنا في وزارتنا في جامعاتنا في دارسنا في كل مكان الحوار البناء هو أساس نجاح أي قرار سليم وأي إدارة لا بد من هذا الحوار البناء جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته